ولكن اصبحت اقوى من اجل ان اقوى من اجل ان اقوى لَكُمْ اجل ان اقوى من اجل ان اقوى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 الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر أن لا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 بكم بما كنتم تعملون، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم، والذين تخلوا مسجداً.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 ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السم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 من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة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 إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا اللام لا من الله. وضاقت عليهم وظنوا ملجأ من الله إلا إليه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 ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح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 ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم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 من الكفار وليجدوا فيكم غرة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا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 وقال ثم انك صرف الله قلوبهم ان قوم لا يفقهون رسول جاءكم رسول من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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي قُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ بُرَهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُ نَا إِلَى بُرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ اللقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قُلْ لَوْ شاء اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له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 فسكم متع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم، ثم إلينا مرجعكم، فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن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 اهلها انهم قادرون وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا اتاها امرنا ليلا او نهارا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 ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم سجنه السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الخميس وهو اليوم السابع عشر من شهر شعبان سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم السابع من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين